ستة، استمع إلى الجمل وصل بين المجموعات ثم قرأها سأذهب إلى سيباس محمد ذهب إلى غازي عنتاب أريد زيارة الأماكن التاريخية في إسطنبول لكنه لذلك لأنني ما زارت من قبل سأذهب إليها ما زار متحف زيوغمى أريد زيارة مسجد أولو فيها